بوك تو تري ست اي في القطار في القطار توالي <تصفيق> وقت زا برلين هل هذا القار برلين هل هذا هو القطار إلى برلين كاق <تصفيق> متى يغادر القطار متى يغادر القطار في <تصفيق> برل متى يصل القطار إلى برلين متى يصل القطار إلى برلين؟ Извинете, може هل يمكن ان امر؟ Измихли, هل يمكن أن امر؟ Мисля, че това е هذا مكاني. أعتقد ان هذا مكاني. Мисля, че седите на اعتقد ان حضرتك تجلس في مكاني اعتقد ان حضرتك تجلس في مكاني كاديس باولنيت فاجون اين عربت النوم اين عربه النوم سبالنيوت فاجون اف كرايا النوم في آخر القطار عربه النوم في آخر القطار أكاء ف تورانتاو وإين عربة الطعام في المقدمة وإنا عرببة الطعام في المقدمة مجلدسبضو أي يمكنني أن أنا تحت أي يمكنني أن أناام تحت؟ може ли да спя в средата? Айумкинони ан анама Може ли да спя горе? Айумкинони ан анама фаук? Кога ще стигнем границата? متى نصل الى الحدود؟ متى نصل الى الحدود؟ كو كو تراي كم يدوم السفر الى برلين؟ كم السفر الى برلين؟ فوكت <تصفيق> هل القطار متأخر؟ هل القطار متاخر؟ إيماتلي نشتو هل عندكم شيء للقراءه هل عندكم شيئا للقراءه توكم موجي لي داس كوبي هل توجد هنا اشياء للاكل هل توجد هنا اشياء للاكل والشرب سبودسادم ت سا مولة من فضلك هل توقيفني الساعة السابعة صباحاً من فضلك هل تقدمني الساع السابعة صباح؟